Oh, dat oh, oh, oh. oh, oh, oh. oh, oh,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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين كذبت قبلهم قوم نوحي أصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وَأَصْحَابُ الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الْأَوَّلِ بل هم في لبس من خلق جديد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 إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عديد وجاءت سكرة الموت بالحق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 من هذا فكشفنا عنك غطاء كشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عديد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد معتد مريب <تصفيق> الذي جعل مع الله <تصفيق> الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد الله الله سمع الله لمن حمد الله الله الله الله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 وإياك نعبد وإياك نستعيد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد عل للخير معتد مريب. مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما اضيئته ولكن ولكن كان في ظلالهم بعيد قال لا تختصموا لدي قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي من للعبد يوم نقول لجن ما علمت وتقول وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفير من خشي الرحمن بالغيب خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاعون في Allah